ده شكله هيهني ده هني ما ت ر س ت ا ر د افصل بقى فرمات يا معلم فرماتها وزبطها على راديو بص وطل اهلا ب ي ك و اصدقائي معاكم كريم ش ا ز ل ي و ح ل ق ة ج د ي د ة من فرمتها حلقتنا النهاردة في الحقيقة حوالين احنا ننتبه إليه. حلقة لوحده الوحدة النهاردة اليه النهاردة خلينا نسمع بعض. أبدأ بقصة وسيطة. كان مرة في كلب عايش في من الخشب الكلب ده كان عايش لوحده. كان الفراغ ننتبه انا ان انا يعني نسمع كان من كان كان جدا ارى باهمية بمسميها ابدأ معاكم عايش مهم كده فيه ده مرة بقصة وسيطة في في قفص عايش موضوع بعض ا ل و ح ش ة هيقتلوه ع ل ى ف ك ر ة ا ل و ح د ة دي ش ي ء صعب علي كل الناس. مش يعني حتى مش كل الناس حتي كل المخلوقات ع ل ى سطح الارض دايما عندك دايما عندنا لوحده لما او سلحفاء او لما اليها اخر لما حيوان وعايش دايما يبقى ينضم يكون سمكة حالة تصيبه الارق عصفور شخص الاكتئاب فالكلب ده كان شاعر ب ح ا ل ة من الاكتئاب لانه هو ا لوحده لا يوجد من يؤنس وحدته وفي يوم من ا ل أ ي ا م كان يوم ماطر صاحب البيت وجد ان فيه قطه خارج المنزل يعني بتموء وهي متعبة من المطر والبرق لما شاف ان هناك ه ضيف ي ج ي يبدد هذه ا ل و ح ش ة اللي هو عايش فيها فطبعا الكلب و ك م ا هو معروف لما بيكون سعيد بيعمل ايه ب ي ه ز ديله فالكلب عشان ل يرحب ب ا ل ق ط ة اللي جايه ة دي ز دي ل هز ليه لكن المدهش في الأمر ان الامر ديله بالنسبة للقطة ما بيترجمش ما للقطة ليه التوتر القطة إمتى تهز ا ديلها؟, تهز ديلها لما تهز تكون متوترة ف ا ل ق ط ة لما شافت الكلب بيهز د ي ر و ف حست انه هو متوتر من وجودها ف ي ع ن ي ايه ا ت ض ي ق ت هي كمان وتوترت وانتقلها التوتر ده فاتكورت كده على نفسها ونفشت شعرها زي ما بنشوفها فالكلب عنده ان ده حسب لغته حسب ا ل ل غ ة الكلابيه ان تنفي لما تنفش جسمك وتكور ف شريشك د بيعبر عن العدوانية عن والهجوم فبالتالي بقى الكلب توتر فانتقل له التوتر اللى ي أ ص ل مكنش ا ا موجود فيه من ا ل أ و ل فتوتر فالكلب لما توتر زمجر الزمجرة لما القطة صمعتها حسد بالعدوانية بقى والترقب فصدر منها مواء أو نونوة فالكلب هنا تأكد من إن القطة زامت انقض عليه من دم ثم فصدر نونوة بقى بقى هتنقض يعني تأكد كده فهي حسد نبح أكيد أو فهو إن على ودارت م ع ر ك ة ك ب ي ر ة جدا ما بين الكلب و ا ل ق ط ة وكان في ا ل ن ه ا ي ة ا ن ه صاحب البيت خد ا ل ق ط ة وحطها في مكان بعيد وفي الوقت المفروض وان وجد تكون وضاع من الكلب صديقه ومؤنس وحشاته وضاع من موجودة فقدر للأسف الدافي فيه اللي دي البيت انيس هي سعيدة للتنين الشديد عيسى صديقه اللي ان اللحظة ان القطة البرد الكلب ما اللحظة كانت الكلب القطة المكان لحظة دخلت لحظة لحظة كانت من من من هذه ليه س ب ب اللي خل ده يحصل في الحياه اللي خل ده يحصل ان كلا الكائنين سواء كانت ا ل ق ط ة او الكلب تحدث ب ل غ ة لا يفهمها الطرف الاخر كل واحد فيهم اتكلم بلغته كل واحد فيهم عبر بلغته كل واحد فيهم قال اللي هو عايزه ب ا ل ط ر ي ق ة اللي هو شايفه لكن محدش فيهم اتعلم قبل كده انه و يحاول يسمع التاني بطريقته علشان يفهم و ي ق ص د ي لما قال كذا احنا في علاقتنا ا ا ل ا ن س ا ن ي ة الكثير الكثير الكثير ما نخسر الاخرين لان احنا ما بنتكلمش وما بنسمعش وما بننصدش بشكل جيد كتير كل باحكام حكم ضدك علاقاتنا الاجتماعية بتتوتر التاني صدرت فبالتالي هتقوله فينا بيقابل مسبقة. يعني اللي منتهي لي الامر جدا واحد بنعودش بنهداش لان انا خلاص صدر أصدرت حكمي ضدك فبالتالي أقول اللي هتقوله ان مع مسبقة ما وما قول بالنسبة وكان ت ت نلتمس س نوسعش و وبنحاولش ع ب ش أفقنا المعذار الشديد ي احنا نقابله وتعالى من حكمته سبحانه و ا بدائع صنعوا انه خلقنا أ ي ض ا ب أ ذ ه ا ن م خ ت ل ف ة ب أ م خ ا خ م خ ت ل ف ة كل ذهن بيختلف عن ا ل آ خ ر فتجد أ ن التفكير و ا ل ر ؤ ي ة والطرح و ا ل أ ر ا ء و ا ل أ ف ك ا ر كلها م خ ت ل ف ة عن بعض طب علشان نقدر إن احنا نثري احنا ن حياتنا ب ا ل أ ف ك ا ر ا ل م خ ت ل ف ة ل ل ي المفروض ا ن ه ي من, من سنن ربنا س ن ة التدافع أن أ ا ل فيحصل ك ا ر تبقى مختلفة فتصطدم ف تدافع فيحصل ثراء ونماء للمجتمع للأسف الشديد ده احنا على الخير ده عن نفسنا لأن كل نفسنا يسد فينا احنا واحد ده ده يبدأ ودنه بنمنع عن عن سماع ا ل آ خ ر وعن سماع اراء ا ل آ خ ر وعن سماع أ ف ك ا ر ا ل آ خ ر وعن انه يغوص في ذهنه وعقل ا ل آ خ ر كل إ ن س ا ن فينا شايف انه صح وخلاص كل إ ن س ا ن فينا خلاص أ ص د ر حكم ضد التاني لو أ ن ا بحبك اسمع منك أ ي حاجه ة و ل هاتقولها م خ ل ف معك معترض معك مش أسمع أو أي حاجة اتكلم مشاء لكن, أنت هتحدث. لكن انا لكن أ صامم اذني قافل دماغي وذهني عن انه يقبلك أ و يقبل أ ي ح ا ج ة ه ت ق و ل ه ا في ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا حابب ان احط بعض الحاجات اللي إ ح ن ا يجب أ ن ننتبه إ ل ي ه ا ونحن نتحاور د ث أو ن ت ح يجب لكي يكون ح او جدالنا حتى ب ه إ ل عدة نتجادل ق نقطة ا ط أول أن ن ن يجب ب بنتحاول ه إليها وإحنا و ن ت هي أن ن س ت مع ب إ خ ل ا ص وعي ل و أنت ع ا ي كبير ز سر سر سر مهم جدا خ ط ي ر في أن نستمع و ن يكون ا س ت م ا ع ن ا ده م خ ل ص و و ا ع ي ي ع ن ي م خ ل ص و و ا ع ي ي ع ن ي أ ن ت ل م ي ا مستمعي إ ل ك و أ ن ا ح س ت م ع ي ل د ي ن مستمعي لدينا مستمعي لدينا مستمعي لدينا مستمعي لدينا مستمعي لدينا مستمعي لدينا م س ع ي لدينا مستمعي لدينا م س ت م ع لدينا مستمعي ل د ن ا مستمعي ك و ن م ن ب ع ي لدينا ف ع ل ا ً ع ا ي ز أ ف ه م ك ف ع ل ا ً ع ا ي ز أ ف ه م ا ل م ر ي ل د ا ت و ا ل د و ا ف ع ا ل ل ي أ ن ت ب ت ن ط ل ق م ن ه ا ح ت ى ل و أ ن ا م خ ت م ع ي لدينا م س ع ي لدينا م س ت ع ي لدينا مستمعي لدينا مستمعي ل د ن ا مستمعي لدينا م س ت ق و ل ه تكون و ج ه ة النظر دي ق ا ئ م ة ع ل ى أ س ا س ف ه م الكامل والواعي اللي انت بتقول ده ل ي ه وهل انت مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه وهل الكلام اللي انت بتقوله لي ه وجاهه ولا ملوش وجاهه ا لوانا حتى مختلف أ ن ا بقول ان احنا ننتبه اليها ا هو ل ط دي يعني م ان احنا ل ع ا نستمع أبني وجهة نظر صحيحة ل ل آ خ ر ل ك يكون ي ن إ ص ا ت ي وعي ا ا س ت م فعال وناضج وإيجابي إن أنا أظهر اهتمام إن جسدي بيك أظهر دايما لما الشخص بيتكلم ويجد ان ا ل آ خ ر مبين انه و مهتم بكلامه سواء ب إ ي م ا ء ة او ب ن ن اقول اه نعم عندك حق ان يبان في وشك هل الكلام اللي بيتقال دوا انت ف ه م ولا في ناس لما بتيجي تتكلم معاهم تحس ان وشهم اشبه ب ا ل ص خ ر ة مش قادر تعرف هل هو موافقك ولا رفضك هل هو من ق ت ع و ل الجيد مش مقتنع ه هو مبسوط ولا مش مبسوط إش عارف. فده بالتالي بيخليك مش بالتالي تكون انك تستمع ب ت تظهر الاهتمام النبي عليه الصلاه ة والسلام يروع كان مما يعني ن انه اثناء حديثه ي مع شخص ما شخص ب و ل ك ك ا ن ي ل ت ت ف اليه ب ج س م ه ك ل ه ل ا بوجهه فقط يجب ع بيسمع يعني ن كان كان ي بيدور بيبصله بيدي لما له لا بالكامل له مش شخصا بس وشه ده س فيحسسه م ه كله أ ه م ي ة ان ل ل اللي بيقوله ثالث ك ا حاجة م يجب ندلل ا كما ان قلت يعني ان احنا ن على ان احنا فاهمين الكلام م اللي بتالي وجهي ا الكلام اللي بتالي انا ف ق ي ي ن على معارض لو حتى ب ان ذ ه المعارضة ع على ن ي ولكن ج ه ما اضعوش و ا حاجة و ل يجب ان وشي يظهر جيدا ان انا معاك في الحديث ل ل أ س ف الشديد يعني معظم حواراتنا بتنتهي بفشل لاننا ح متعودين ان ح ن ا ن ق ط ع بعد استنى بس انا اقولك يا سيدي انا فاهم خلاص انا فهمت ا انت عايز تقول ايه لا لا لا, لا. انت م موضوع مش ك د ه خ ل ي ن ا بس اوضحلك الموضوع مش ازاي لا الكلام د ه في ا ل ح ق ي ق ة بيقول للشخص الاخر او ا ل ر س ا ل ة اللي انت بتوجهها ان كلامك ب ص ر ا ح ة كدا ملوش ف ا ي د ة كلامك مش هاممني كلامك كان عن عندي الاحسن منه لا ت ما تحاولش انك تصادر حد ف يعني انه هو يقول رأيه ي ل ط اللي ع د قدت ه سمعته قبل كده حتى انت لو قبل ع ن ي ك الحديث ن بن فيه عباس ا أ ن ف ليه كلمة جميلة ج ا ع يعني يكتب بماء الذهب في تاريخنا العربي ن تاريخنا ان ي دي يكتب في بيقول هو الذهب مما بماء الرجل ح ن يعني ي بحديث أعرفه يعني الحديث اللي ح د ي ث ا ل هو بيقوله ده أ ن ا عارفه سمعته قبل كده بل بيقول أ ع ر ف ه من قبل أ ن تلده أ م ه يعني أ ن ا عارفه من زمان من قبل ما هو يتولد حتى ف أ ص غ ي إ ل ي ه حتى ينتهي منه أ ن اسمع بعد أ ه لحد ما يخلص و أ ظ ه ر له أ ن ي أ س م ع ه ل أ و ل م ر ة يعني وابين اننا أ أ و ل م ر ة استمع إ ل ى هذا الكلام أ و هذا الطرح بالرغم من إن أ ن ن ا اعرفه ق ب ل ك د ه وده من ا ل أ د ب اللي إ ح ن ا محتاجين إن إحنا نتعلمه ن في حوارنا و حدثنا ي مع ا ل آ خ ر نيجي ن ق ط ة س ت ة حاول انك تراجع دائما محدثك لو في ح ا ج ة ا ل تبست عليك يعني لو ق ا ل ح ا ج ة في كلام ه فيها غموض مش و ا ض ح ة ب ا ل ن س ب ة لك اللفظ أو اصطلاح أو أو ت ع بدل ي ر ب ما انت تخدوا ترجمه خاطئه و ت ب د أ تتعامل ع ل ى أ س ا س ا ل ت ر ج م ة اللي انت ترجمتها مفيش ا أ ي منع أ ب د ا ان انت تراجعوا فيها وتقولوا لا ل و سمحت انت تقصد ايه بالكلمه ة دي كنت يعني عايز ي كنت تقول ايه لما ذكرت العبارة ذكرت دي بعد تفسيرك يبقى ه ه كويس خلص انا ف إن ما ت ف ر ه بشكل يخلص انت الشخص و حديثه ويفرغ منه حاول ان انت ايه, إيه, إيه تلخص الكلمتين اللي قاله يعني أفهم أن من كده أن حضرتك, بتقول واحد، ثلاثة. يعني حضرتك بتقصد تقول كذا كذا كذا كذا, كذا. اللي أفهمه من كلام حضرتك كذا كذا كذا ده جيد إنه يحصل في حالات الجدال أو حالات النقاش الجاد أو حول قضية مهمة أو محورية. لما انت بتلخص الكلام اللي هو قاله يحصل حول بتلخص عليه جيد في قضية محورية أفهمه أنه أو أو أو أنت ده مهمة هو تطرحه وجهة من من نظرك حضرتك وتبدأ فبالتالي أ ن ت تؤكد ليه ن فهمك لما يقوله فهم صحيح ف أ ن ت كنت منصت وتؤكد لنفسك انك فهمت ص ح بل من الممكن ان يرجعك يقولك لا انا ملتش كده أ و أ ن ت فهمتني غلط فبالتالي ه ي ب د أ يوضح ح ا ج ة أ ن ت ممكن تكون التبست عليك ا غ ل ا ل ح ا ج ة التامه ن حاول انك دايما تقف إن في, في كثير من الأحيان لما بنوقف مكان الشخص اللي ل ي ب ك م ن بنشوف عن ا الامور بشكل مختلف عن اللي ح ن شايفينها من مكاننا نقول ان احنا نخفف من عصبيتنا ا و ح د ت ن نبص للقضية من ا لما الزاوية للقضية دي لا هو, هو فعلا كان عنده حق في الجزئيه ة حالة دي لما يعني في ي على بنحط نفسنا في مكان الشخص الآخر فإحنا بنصبغ على موقفنا حالة من الإنصاف إحنا ن لما الشخص الآخر م ا ح ت ج ا الحقيقة الحاجة التاسعة لا تكن لوح تلج إذا كان غاضر في يعني لوح تلج تكن أ ص دي إنه هو لو ع منفعل ن كان ي القضية شوية ما تتحكش ما تتهكمش ما إن إنت... حاول ان ك تتماشى مع حالته ا ل ن ف س ي ة حتى لو مش جدال حتى ه و ح و ا ر لا من الممكن هو يكون منفعل في قضية ما أو في موضوع ا في م و ما مهم بالنسبه ة ل ومش مهم ب ا له ن ان انت يعني س ب ة لك فحاول ل ح تتماشى ت مع حالته النفسية علشان ما يحسش انك او ولا بمشاعر النقطة العاشرة والاخيرة يحسش بتستهتر بي مش مهتم بي مهتم ممكن ا الرد تتصرعش في ل ا ت و مطالب بالرد يكون ع ن وإنت ي يخلص إذا حواره جداله المفروض هو خلص حديثه أو حواره أو جداله وإنت المفروض بقى تبدأ ت ت بقى ل م ت ق و وجهة ل ظ ر رأيك أو موقفك ما تتصرعش ك موقفك أنك تاخد بعض ثواني أو هنيها أو حاول ما ا ت خ ده البعض يظنوا د ل ا ل ة على الضعف ان انت بتستجمع خيوط الكلام او بتستجمع الافكار لكن انا شايف ان انا اخد وقت واستجمع فيه افكاري واستجمع ف ي كلماتي افضل كتير من ان انا اقول كلام ضعيف ا ل ح ج ة والمنطق دي كانت ع ش ر ك ا م ل ة أنا يعني زكاة تعالى حضراتكم في أ د ب الحديث و ا ل إ ن ص ا ت أ ن ا ارى ب أ ه م ي ة ان أ ن ا نفسي أ وحضرتكم ل ا ً و ا تهتموا بها قبل ما, ما نخوض حوارات ونقاشات وجدالات لأسف الشديد ونتجادل والحوار الشديد وكل أصلاً التاني يجعل أوقات أسمعت مسمعش نفسي سنة نفسه في فينا جداً ما نتناقش ويب الحوار واحد انتهت مما كتيرة بيته يعني روح هو هو وضأمر هناك شقاق مما يجعل هناك اختلاف دائم ما بين ا ل أ ص د ق ا ء وما بين شركاء البلد الواحد و شركاء الدين الواحد و شركاء ا ل أ ر ض الواحد يجب أن ان ا نستمع لكي نستطيع أ ن نصل إ ل ى مساحات مشتركه ة ن ب د أ ا في ص ن ع أو ن ب د أ من عندها في صنع ن ه ض ة ع ظ ي م ة لنا و امتنا و ا ل بلدنا و ا ل إ ن س ا ن ي ة جامعه أ ن ا كنت سعيد جدا ب ت و ا ص ل مع حضرتك و أ ت م ن ى إ ن شاء الله لو في أ ي ملاحظات ان أ ن ت تقولي عليها في راديوات بوسوتوردوت كوم كم م ع ا ل كريم ا ل ش ا ز ل ي والسلام عليكم フ ا, ا ا. ララ و, ォロータイム